سبع استمع إلى الحوارات الآتية ثم طبقها مع أصدقائك في الصف لماذا تحب مناخ البحر المتوسط؟ لأن جوه معتدل هل تشعرين بالبرد في فصل الربيع أو بالخريف؟ لا أشعر بالبرد بفضل الطقس المعتدل ما أجمل الجو اليوم هل تحب فصل الصيف؟ نعم أحبه أي فصل آخر تحب؟ أحب فصل الربيع أيضا. ما أجمل الكتب! هل تحبين الكتب الأدبية؟ نعم أحبها. أي كتب أخرى تحبين؟ أحب الكتب الدينية أيضا.